لآن ل ا ق ر موسوعه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ع ب ل س ا للعلوم ه أن جاء ا ل يدريك ا ل ب ا يرتكى ا ل أ ا م ن استغنى فأنت ت م ص ي ه مطهره باي سفره كرام برا كرام برا قتل الانسان ما أ ك ف ر من أ ي شيء خلقه من نطفه من ن ط ف ة خلقه فقدره ثم موسوعه شقق النابلسي للعلوم ا ل ن س ل ا م ي ه 「そて私た وإذا ا ل شركه انتدرت و الهدى ا شركه د ت و إ ذ ا ا ي ه غير ر ب ح ي إ ذات ا م ض م و إ ذ اجتماعي الروضة ا ل ص م و س و ع و إ ل ى ا ل س م ا ء ل ش ع ل و إ ل ى ا ل ا ح ي ه شركه الهدى ش ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي Thank <tries> you. وإذا ا ل موسوعه ذ ا ا ا ل ب ن ا تجرت وإذا ا ل و ر ي للعلوم الاسلاميه ق د س و ا ك فعددك في أي ص و ركبك ع ه النابلسي ا ا ل ع ل و م ا ل ف س و ا ك فعددك ف ي ه you、mm -hmm. وما ادراك ما سجين كتاب مرطوم و ي و ه ي يومئذ بالمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اسلم ان ا ل أ ب ر ا ر في <تصفيق> العين قل يوم الذين آ م ن و ا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اذا السماء انشقت واليت لربها وحقت و إ ذ ا ا ل أ ر ض مدت و أ ل ق ت ما فيها وتخلت و أ ل ي ت لربها وحقت يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن انك كادح الى ربك كدحا إ ِ ن َّ ك َ كادح ٌَ إ ِ ل َ ى ربك ََِّ كدحا َ ف َ م ُ ن ا ِ ي ه ف َ أ َ م َ ا من َ اوتي كتابه ِ بيده فسوف ََ يحاسب ََُ حسابيه َ يسيرا لتركه موسوعه النابلسي ه للعلوم ق ر ن ا ل ن ر ا س ل ا م و ه